قَدْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُرُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا فَبِأَسَمَتْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَسَيِّقَ الَّذِينَ تَتَّقُوا رَبَّهُمْ إلَى الْجَنَّةِ زمرأ حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلامٌ عليكم سلامٌ عليكم طيبتم طيبتم فدخلوها فدخلوها خالدين فدخلوها خالدين خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامدين وترى الملائكة حاد ين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقد يبينهم بالحق وقال الحمد لله رب العالمين